الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إله من الدين أما بعد فنازلنا في دروس التجويد في شرح الجزرية في شرح آخر بيتين من باب اللامات وهما قول الناظر رحمه الله تعالى واولى مثل وجنس ان سكن ادغ كقربي وبلى وابن في يوم معقال وهم وقلنا نعم سبحه لا تزغ قلوب فلتقب بدأنا في شرح هذه البيتين في الدرس الماضي وقلنا ان الحروف يعني تنقسم الى متماثلي ومتجانسين ومتقاربين ومتباعدين يعني عند الاتقاء حرف بحرف فعلاقة أحد الحرفين بالحرف الذي بعده إما أن تكون علاقة الاتقاء متماثلين أو متجانسين أو متقاربين أو متباعدين والمتماثلان هما الحرفان الذين اتفقا مخرجا وصفة او اسما ورسما يعني التقاء ميم وميم باء وباء دال ودال وتكلمنا عن المتماثلين في الدرس الناضي طيب جئنا الى الكلام عن المتجانسين والمتجانسان هم الحرفان اللذان اتفقوا مخرجا واختلفا صفة كلام عن احكام المتجانسين المتجانسان زيت المعارف قال هو مثل وجنس أولي مثل اللي هو المتماسبان وجنس يعني المتجانسين فالمتجانسان هم الحرفان اللذان اتفقوا مخرجا واختلفا صفة وتكلمنا عن مخارج الفروف وصفات الفروف من قبل ومن خلال الحديث عن مخارج الفروف وصفاتها نستطيع أن نعرف المتجانسين أحيانا بعض المخارج يخرج منها أكثر من حرف مثل ماذا يعني مثلا لو أخذنا من بداية المخارج يعني عندنا مثلا أقصى الحلق هذا يخرج منه إيه؟ الهمز والهاء لذا الهمز والهاء يخرجان من مخرج واحد لكن يميز بينهما الصفاء بعدين من وسطه العين والحاء فهذين الحرفان اتحدى مخرجا ولكن اختلف في الصفاء لأن طبعا لو اتحدى في الصفاء أيضا لكانت حرفا واحدة لكن اتحدى في المخرج واختلف في الصفاء طيب في أدنى الحلق عندنا الغين والخاء فهزان إيه متجانسان أيضا لأنهما يخرجان من مخرج واحد ولكن اختلفا في الصفات لكن مثلا القاف والكاف هزان إيه من قسم المتقاربين لأن القاف لها مخرج مستقب والكاف لها مخرج مستقب لكن عندنا مثلا مخرج الدال والتاء والطاء هذه الأحرف الثلاثة تخرج من تخرج من مخرج واحد فليس كذلك ما هو هذا المخرج حد يذكر الدال والتاء والطاء من أين تخرج؟ من طرف اللسان مع أصول الثناية العليا طرف اللسان يلامس أصول الثناية العليا أصول الثناية الأصول معنى الجذور يعني أو بداية الأسنان من جهة اتصالها باللسة يعني مكان اتصال الأسنان باللسة فهذه أصول والسنايا العليا والسنتان الأماميتان الفوقيتان فهذا المكان يخرج منه الدال والتاء والطاء إذن هذه أحرف مخرجها واحد ولكن صفاتها مختلفة الصفات هي التي فرقت بينها فلذلك الدال والتاء والطاء تعتبر من الحروف المتجانسة عندنا مثلا الذال والظاء والساء هذه برضو حروف متجانسة لأنها من مخرج واحد ظهر طرف اللسان مع أطراف الثناية العليا أطراف عكس الأصول هذا الطرف ونهايات الأثنان فأطراف الثناية العليا تلامس ظهر طرف اللسان فيخرج من هذا المخرج الزال والساء والضاء ولكن بينها اختلاف في الصفات فهذه حروف متجامسة وهكذا فإذن الحرفان الذين اتفقوا مخرجا واختلفوا صفة هما متجانسا وينقسم المتجانسان إلى ثلاثة أقسام صغير وكبير ومطلق مثل ما قلنا في المتماثلين ينقسم المتجانسان أيضا إلى صغير وكبير ومطلق الصغير هو أن يكون أولهما ساكنا والثاني هذا يسمى الصغير والكبير أن يكون متحذكين الأول متحذك والثاني متحذك والمطلق عكس الصغير يعني أن يكون الأول متحذكا والثاني ساكن طيب مثال الصغير أجيب الدعوة كم أجيب كم هنا أصلها اصلها اجيبك فيها تاء ساكنه وبعدها د د متحركه هذا من قسم الايه الصغير والكبير مثاله الصالحات توبه الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم هنا تاء متحركه وبعدها ق متحركه والمطلق نحو ايه افتقمعون فتطمعون هنا التاء متحركة وبعدها طاء ساكن طيب بالنسبة للكبير والمطلق فحكمهما الإظهار حكمهما الإظهار مطلقا في رواية حفص يعني كلام عن رواية حفص حكم المتجانسين الكبير الإظهار وحكم المتجانسين المطلق الإظهار أيضا وأما المتجانسان الصغير محمد الله وأما المتجانسان الصغير فحكمه الإظهار كذلك إلا في إلا في سبعة موابع المتجانسان الصغير حكمه الإظهار أيضاً إلا في سبعة موابع فهذه حكمها الإدغار فما هي الموضع السبعة الموضع الأول الباء التي بعدها ميم الباء التي بعدها ميم فإنها تضغم كما في قوله تعالى اركب معنا يا بني اركب معنا فهنا الباء التي بعدها ميم هنا الباء والميم مخرجهما واحد من الشفتين فالمخرج واحد ولكن اختلفت السفات فالباء والميم من الحروف المتجانسة والأول ساكن والثاني متحرك والحكم هنا الإضغام الموضع الثاني إضغام الثائثي الثالي يعني الموضع السبعة هذه حكمها الإضغام وما عدا ذلك فحكمه الإضغام فالموضع السبعة أو الموضع اللي هو إضغام البائف المين كما في قوله تعالى اركب معنا وبالنسبة للولايات حفص هذا المثال الوحيد في بعض القراءات الأخرى يعذّم من يشاء في آخر صورة البقرة من قرأ بالجزم يعني لكن في الولايات حفص بيقرأها بالرفع فما تكونش من قسم الصغير بتكون في قسم الكريم فهذا إذا كان الباء في الميم بعدين أثاء في الزال يلهز ذلك في قوله تعالى إيه يلهز ذلك ويلهس تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس وبعدها ذلك مثل القلب ونساء ساكنة بعدها ذ إذا أردت الوسط أدغم أثاء في الزال وقل يلهس ذلك مثل القلب الموضوع الثالث الزال في الظال نحو الظلم الظلم إذ ذال ساكنة وبعدين ظلموا فهنا تدغم الزال في الظاء رابعا الطاء في التاء الطاء في التاء نحو ايه بسط الي و احط فهنا الطاء تدغم في التاء فضبطتم لكن هنا يلاحظ أن إدغام الطاء في التاء إدغام ناقص وليس كاملا بمعنى أن يعني الأصل في الإدغام هو أن يذهب الحرف الأول وننطق بالثاني مشددا مش لكن الإدغام الناقص لا يذهب الحرف الأول بالكلية بل يبقى بعض صفاته فهنا تبقى صفة الإطباط من الحرف المدغن وتطبيق العملي يعني لذلك كما ذكرنا في الدرس الناضي أنك كأنك تنطق بطاء غير مقلقلة وبعدها التاء فرقتم بسبت إليه إلي الموضع الخامس التاء في الطاء لعكس ما قبله التاء في الطاء كما في قوله تعالى هم الطائفة وقال الطائفة فهنا ادغام التاء في الطائفة الموضع السادس الدال في التاء اللي هو لا هذا كان يعني التاء راحت بالمرة خلاص يعني علشان الأول ضعيف والثاني قوي فالأول راحت نهائيا خلاص كأنك حذفت التاء ونطقت بطاء مشددة فالأول لم يبقى له أثر لكن يعني هنا الأول كان التاء والثاني الطاء فالأول حزفناه بالمرة لم يبقى أي أثر للتاء لكن لما كان الأول هو القوي والطاء والذي بعده التاء فدقي اثر للطاء فهو بس نيو كانت تشابه لأن منطوق يعني الطاء بتظهر في الحالتين بس في حالة لما بنضغم الطاء في الطاء الطاء هي المدغم فيه وليست المدغم فالمدغم يعتبر ايه حذف بالمرة لا أثر له في النطق لكن لما كانت الطائية حرف الأول لو كانت إضغاما كاملا كنا نقول بسدت لكن ما, ما, ما قلئ هكذا ما قلئ بسدت الحرف المضغم بقي له أثر قلنا الدال في الثاء نحو أجيبت دعوتكما قد تبين قد تبينت ومهدت له تمهيدا مهدت له تمهيدا هنا نلاحظ أن الدال تضغم في التاء اضغما كاملا يعني كله بس معدل في التاء ده الوحيد اللي هو ناقص والنوضع الستة للأخرى كلها كامل فهنا الدال تضغم في التاء فكأنك حزفت الدال يعني الدال لا يبقى لها أي أسف وننتق التاء مشددتا وبعدين عندنا العكس هو التاء في الدال اللي هي زي ايه اما عشان ذكرنا يعني هما موضعين فيه تاء في الدال والدال في التاء معاش انا ذكرنا وحده واحد مكانا اخرى يعني في دال في الدال والتاء في الدال الدال في التاء اللي هي الدال في التاء زي ايه مهدته له تمين وزي قد تبين قد تبين لا قد تبين دي ام... نعم اه دال في التاء نعم طب نريد العكس بقال ليه تاء في الدال اللي هي زي أثقلت دعوة الله وجيبت دعوتكم ماشي. بس نحط كل مثال في موضعه يعني شو يعني في عندنا دال في التاء وتاء في الدال وهذه لها أمثلة وهذه لها أمثلة. وفي عندنا فاق في التاق وتاق في التاق هذه برضو واحدة وضدها ناشي وبعدين عندنا في زال في القب هذه ملهاش ضد وساء في الزال لسلها ضد وباء في مين برضو لسلها ضد يعني الانواع الثلاثة الاولى ليس لها قبضات وبعد هنا انواع الاربع الاخيرة هذه ايه يعني الموضع وضده والموضع وضده وضحت نعم باختصار إن إذا التقى حرفان متجانسان إذا التقى حرفان متجانسان وهما الحرفان الذين اتحدت تاحد مخرجهما واختلفت صفاتهم إذا التقى حرفان متجانسان فإما أن يكون أحدهما ساكنا والثاني متحركا أو الأول متحركا والثاني consca أو الأول متحركا والثاني الساكنا ف إذا كان متحركين او الأول متحرك والثاني ساكنا فهذا يظهر مطلقا حكمه الإظهار اللي هو الكبير والمطلق وأما إذا كان الأول وساكنا والثاني متحركا اللي هو الصغير فحكمه الإظهار أيضا في جميع القرآن وفي جميع المواضع والحروف ما عدا سبعة حكمها الإضغار سبعة مواضع حكمها الإضغار هذه المواضع السبعة هي الباء في المين نحن إركم معنى الثاء في الزال يلها الزالت الزال في الظاء الظلم الطاء في الثاء بسطة التاء في الثاء هم الطائفة والدال في التاء نحق قد تبين والتاء في الثال نحق أجيبت دعوتكما ماذا شكرا؟ عزتو هذا إظهار وبعدين الزال ليس من هل الزال والتاء في مخرج واحد لا ليس من مخرج واحد هل يتدخل تابعاً المتقاربين طيب هناك مسألة يعني الموضع سامن موضع ثامن بعد الموضع السابع هذه التي حكمه الادغام هناك موضع ثامن حكمه الاخفاء الشفوي الاخفاء الشفوي ليس حكمه الادغام ولا الاظهار انما حكمه الاخفاء الشفوي وهو ايه الميم في الباء الميم في الباء احنا ذكرنا الباء في الميم حكمها الادغام طيب لو العكس بقى هو ميم في الباء هذه حكمه الاخفاء الشفوي اللي هي زي إيه. هم به هم به هذه حكمها الإخفاء الشفوي لأنه من الشففين طيب بعد ذلك ومع ذلك فيكون حكمه الإخفاء بعد ذلك نأتي إلى المتقاربين وهم الحرفان الذين تقاربا مخرجا وصفة أو مخرجا لا صفة أو صفة لا مخرج المتقاربان هما الحرفان تقارب ت 1988 هو صفة أو مخرجا لا صفة أو صفة لا مخرج حسنًا طيب تقارب المخرج قال فيBravo يعني يقوم بإنهم مخرج يعني يفصل بين المخرجين فالمخارج لها تغتيب يعني مثلا الهمز والهاء من, إيه؟ من أقصى الحلق وبعدين أول مخرج في التغتيب بعد أقصى الحلق وهو وصف الحلق العين والحاء فإذا أخذنا مثلا الهمزة مع العين يعتبران حرفين إيه؟ يعتبران حرفين متقاربين لأن التقارب هنا في المخرج ليس بين مخرجهما مخرج أو مخرج تفصل بين المخرجين يعني هذه من المخرج والثاني ليس من نفس المخرج ولكن من المخرج الذي يليه هذا فهذا التقارب من خارج أو التقارب في الصفات بمعنى الاشتراك في معظم الصفات كل حرف له صفات كما ذكرنا هناك صفات اللي هي زوات الأبضاد عشرة صفات كل حرف أخذ خمسة منهم من الصفات العشرة الصفة وضدها فكل حرف أخذ صفة من كل المتضبطين فكل حرف يكون له خمس صفات وبعد ذلك قد يزيد على ذلك صفة أو سنتين يكون له ست صفات أو سبع صفات أو كذا فإذا وجدنا أن الصفات التي تشابه فيها الحرفان أكثر من الصفات التي اختلف فيها فيكون هذا يعني تقاربا في الصفات فإما أن يكون التقارب في المخرج والصفة حين يكون التقارب في المخارج وفي الصفات في نفس الوقت أو في المخارج فقط بدون التقارب في الصفات أو التقارب في الصفات فقط بدون التقارب في المخارج برضو أيضا يعني الحروف المتقاربة تنقسم إلى صغير وكبير ومطلق الصغير إذا كان الأول ساكنا والثاني متحركا نحو كذبت سموت والكبير أن يكون متحركين نحو من فوقكم فوقكم من القاف والكاف حرفان متقاربان والأول متحرك والثاني متحرك والمطلق يعني أن يكون الأول متحركان والثاني ساكن نحو إيه؟ يستثنون هنا التاء متحركة وبعدها ثاء والتاء الساء حرفان متقاربان طيب بالنسبة للكبير والمطلق فحكمه الاظهار كما هذا للكبير والمطلق حكمه الاظهار مط لأن كبير فحكمه ح الهار متقا مطلق فحكمه الإظهار وأما المتقابان الصغير وأما المقااربا الصغير حكمه الإظهار كذلك إلا في سبع مووط منها خس حكمها الإاضغار الموضع السابس حكمه القلب الإقلاب والموضع السابع حكمه الإخفاء حيث عندنا خمسة موضع في المتقاربين الصغير حكمها الإضغار وموضع حكمه الإقلاب وموضع حكمه الإخفاء. طيب الموضع الخمسة في المتقاربين الصغير التي حكمها الادغام ما هي هذه المواضع عندنا النون في الميم نلاحظ ان احكام النون الساكنه والميم الساكنه يعني مندرجه تحت احكام المتجانسين والمتقاربين المتجانسين فالنون في الميم حكمها ايه الإضغام. نون ساكنه في الميم حكمها الادغام زي من مال وبنين من مال من مال النون والمين حرفان متقربان والأول ساكن والثاني متحقق وحكمهما الإضغار الموضع الثاني النون الساكنة النون الساكنة والتنوين حكم حكم النون الساكنة التنوين حكمه يعني حكم نون الساكنة أن التنوين هو نون ساكنة نطقا لا خطا يعني في النطق هي نون ساكنة وإن كان في الخط لا يقتل منها فالتنوين أو نون الساكنة في الراء واللام والواو والياء النون في الراء زي ايه ربهم النون في اللام زي من لدنه النون في الواو نحو موال والنون الساكنه في الياء نحو مي فيه ماشي كده يعني باختصار عندنا في احكام الساكنة النون الساكنه ان نعرف انها في حروف يرملون بس ادغم نون الساكنة في حروف يرملون منها إتغانها في الياء والراء والميم واللام والواو هذا من باب إتغام المتقاربين الصغير لكن إتغام النون في النون هذا من, من باب ايه المتماثلين لكذا ما عدناه نطلق أننا عددنا حروف يرملون كلها ما عدد نون عددنا حروف يرملون كلها ما عدد النون في النون لأن النون في النون هذا بيدخل تبع هو حكمها الإدغام أيضا ولكنه في المتماثلين وليس في المتقاربين وأما النون الساكنة في بقية صروف يرملون فهذا من داب إدغام المتقاربين آه طيب آه عندنا برضو إضغام اللام في الراء لام بل وقل في الراء نحن بل ربكم وقل ربي من المواضع فيها إضغام المتقاربين إضغام إيه لام بل ولام قل في الراء نحب الربكم هنا اللام والراء هنا حروف المتقاربة واللام في قل أيضا تضغم في الراء مثل قل ربي زدني علم وعندنا أيضا من مواضع الادغام إضغام المتقاربين إضغام اللام الشمسية في حروفها الأربعة عشر إضغام اللام الشمسية في حروفها الأربعة عشر اللي هي تعرفون اللام الشمسية هو القمرية من قول ابغي حجك وخفع قيمه هذه قمرية وبقية الأحرف الهجائية بتكون شمسية يعني اللام أل إذا وقع بعدها حرف من حروف ابغي حجك وخفع قيمه هذه تسمى اللام القمرية ويكون حكمها الإظهار وأما إذا وقع بعدها حرف من الحروف الأربعة عشر الباقية فتسمى اللام الشمسية وحكمها الإدغام لكن طبعا مع ملاحظة أن إدغام اللام في اللام يكون من قسم المتماثلين وأما إدغام اللام في بقية الأحرف الشمسية فتكون من قسم المتقاربين واضح؟ وبعدين عندنا إضغام القاف الساكنة في الكاف في قوله تعالى ألم نخلقكم ألم نخلقكم فهون القاف تضغم في الكاف وهذا من قسم برضو إضغام متقاربين الصغير يلاحظ أيضا أنه عندما ذكرنا يعني مسألة إضغام النون الساكنة في حروف يرملون وكذا منها مواضع اللي فيها السكتات مواضع السكتات الأربع اللي هي وإضغام الدام في الراء وكذا. يستثنى مواضع السكتات اللي هي في رواية حفص اللي هي مثلا بل ران هنا لا تضغم الدام في الراء ومر راق من راق برض هنا لا تضغم في الراء فمواضع السكتات يكون مواضع مستثنائي طيب قلنا هناك موضع يحصل فيه الإقلام وهو نون الساكنة إذا جاء بعدها باء فهي من قسم المتقاربين الصغير ولكن حكمها الإقلاب وليس الإضغام ولا تقلب النون الساكنة ميما مخفاتا تقلب النون الساكنة ميما مخفاتا تقلب ميما وهذه المين تخفى في الباء التي بعدها نرسل ميما من الساكنة وبعدها باء تخفى فيه و الموضع الأخير الذي حكمه الإخفاء هو النون الزاكنة ومثلها التنوين إذا وقع بعدها حرف من حروف الإخفاء حرف من حروف الإخفاء الحقيقي وحروف التي تخفى فيها النون الزاكنة فهذا يكون من باب الإخفاء لكن يلاحظ أن حروف التي تخفى فيها النون الساكنة منها القاف والكاف علاقة النون بالقاف والكاف تعتبر من علاقة المتباعدين وليس المتقاربين أما بقية حروف الإخفاء فعلاقتها بالنون التقارب فتعتبر من حروف المتقاربة وحكمها الإخفاء والنون السكنة في القاف والكار وهمها الإخفاء أيضا ولكن يدخل في أحكام المتباعدين طيب أخي قسم من أقسام الحروف اللي هو المتباعدان والمتباعدان هم الحرفان اللذان تباعد مخرجا واختلفا سكرا المتباعدان هم الحرفان اللذان تباعد مخرجا واختلف صفة نعم نعم نعم كأنها ستة يعني نعم مواضع الإضغام ممكن نعذها مرة أخرى هي مواضع الإضغام اللي هي نون الساكنة في حروف يغملون عدى النون ان في النون بتكون من باب المتماثلين في بقيه الحروف يرمال طيب يمكن أن نعدها موضعا واحدا ماشي وبعدين عندنا الموضع الاخر هو اللام لم قل وبل في الراء والموضع الثالث هو اللام الشمسية في الحروف الأربعة عشر والموضع الرابع اللي هو القارب الساكنة في الكاف نخلقكم إذا هذه أربعة زائد موضع الإقلاب وموضع الإخفاء تصبح ستة معذرة وليس سبعة نعم نن في الميم هي دخلة في حروف يرمالون ممكن ندمجها مع اللي بعدها نخليها بتصمو يا ممكن ندمج النون في الميم والنون في اللام والنون في, في الرا والنون في الوا والنون في اليا تعالى النون في حروف يرمالون عدا النون في النون على أساس النون في النون دي من المتمثلين طيب بعد ذلك نأتي إلى حرفين متباعدين وهما الحرفان الأزانة تباعدا مخرجا واختلفا صفة هو ما عدى ذلك من الحروف ما ذكرنا المتماثلين والمتجانسين والمتطالبين ما عدى ذلك ينطبق عليه حكم المتباعدين والمتباعدين أيضا قد يكون صغيرا نحو الهمزة مع اللام في تألمون تألمون هذا مثال للمتباعدين الصغير يعني الأول ساكن والثاني متحول وقد يكون كبيرا نحو الدال مع الهمزة دأبا تزرعون سبع سنين دأبا على قراءة الفتح يعني دأبا والمطلق نحو القاف مع الواو في قولا قولا فنلقاف مع الواو حرفين متباعدان الأول متحرك والثاني ساكن فهو من قسم المتباعدين المطلق وحكم المتباعدين والمطلق الإظهار حكم المتباعدين الكبير والمطلق الإظهار وأما حكم المتباعدين الصغير فحكمه الإظهار أيضاً ما عدا النون في القاف النون الساكنة في القاف والنون الساكنة في الكاف فإنهما يخفي يعني. واضح؟ بهذا ينتهي الكلام عن هذه الحروف المتماثلة والمتجانسة ويلحق بها وهنا الأبيات يقول وأولي مثل وجنس إنسكن أدغن يعني المتماثلان الصغير والمتجانسان الصغير أول المتماثلين إنسكن وأول المتجانسين إنسكن يعني وكان الذي بعده متحذكا فأدغن كقل ربي وبلى وبعدين قال وأب في يوم يعني أمرها هنا بإظهار الإيه؟ الياء في كلمة في يوم مع أنهما من المتماثلين ولكن كما ذكرنا في أحكام المتماثلين الصغير أنه إذا كان أو إذا كان أولهما حرف مد فإنه لا يدغم في مثيله نحو في يوم الذي يوسوس قالوا وهم فهنا الواوي المادية لا تدغم في الواوي التي بعدها الياء المادية لا تدغم في الياء التي بعدها فهنا أبن يعني أظهر في يوم أظهر الياء في يوم وأظهر واوي قالوا وهم وقل نعم يعني أظهر لاماقل إذا جاء بعدها أنون في نعم فلام قل إذا جاء بعدها النون في نعم فإنها تظهر يعني ذكرنا في أحكام المتماثلين والمتجانسين والتقاربين أن مسائل الإضغام تكون محصورة وما عدا ذلك فهو إيه باقن على الأصل الذي هو الإضغار فقل نعم هذه لم نعدها من موادع الإضغام فبالتالي هي داخلة في الإضغار ولكنه نبه عليها لأنها يعني قد تلتبس وقد تلتبس يدغمها البعض يعني خطا من سهوا فننبه عليه ااا سبحه برضه يقول لك اظهر الحاء في كلمه ايه سبح هو واظهر الغين في لا تزغ قلوب لان هنا الغين مخرجها قريب من مخرج القاف ولكن حكمهما الإظهار لأنها ليست معدودة من موابع الإضغام فالتقم فالتقم وهو فالتقمه الحوت وهنا برضو سبب التنبيه أنها قد تشتبه مع اللام الشمسية يعني اللام الشمسية إذا اللام أل إذا جاء بعدها تاء فإنها تضغم فيها من باب اللام, اللام الشمسية زي مثلا ايه التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هنا اللام أضغمت في التاء في التقوى لكن فالتقنه الحوت هذه اللام ايه مظهرة لأنها ليست لاما شمسية ليست لام أل فنبه عليها يعني لأنه قد يصهر بعض يعني ويدغمها يعني يحسب أنها من اللام الشمسية وأنها مثل التقوى فأراد أن ينبه عليها الباب الذي بعده اللي هو باب الضاد والضاء هو يعني ليس فيه شيء من الأحكام فقط ومجرد يعني حصر للمواضع التي فيها الضاء حتى تتميز عن مواضع الضاد وسبب هذا الباب يعني أنه في كثير من اللهجات يعني العامية وكذا بعض يعني يخلق بين الضاد وإطلاقه لا يستطيع التمييز بينها فأورد لك يعني حصرا بمواضع الضاد، الضاء حتى يعني إذا رأيتها وإذا تقرأ القرآن الكريم تعرف أنها الضاء وما عدا ذلك من المواضع تعرف أنها من مواضع الضاد وليست من مواضع الضاء يقول النظم في باب الضاد والضائم نقرأه بسرعة إن شاء الله في خمس دقائق ننتهي منها شاء الله قال النظم رحمه الله والضاد باستطالة ومخرجي والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضائي وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ الضعن ظل الظهر عظم حفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواز كظم ظلم أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جاء وعظ عظين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وابروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فضا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى نادر والغيض ظل الرعد وهود قاصره والحظ للحظ على الطعام وفي الضنين من خلاف سام وانت لاقي البيان لازم انقض ظهرك يا الظالم واضطر مع وعفت مع افط والصق فيها جباههم علي عليهم طيب أول شيء يقول لك والضاد باستطالة المخرج ميز من الضاء يقول لك ميز الضاد عن الضاء بأمرين الأمر الأول بالاستطالة والأمر الثاني بالمخرج يعني الضاد والضاء بينهما اختلاف في الصفات واختلاف في المخرج فمن جهه الصفات يعني ابرز ايه صفه اللي هي الاستطاله ضد من صفاتها الاستطاله واتكلمنا عن الصفات من قبل حتى للمعيد ومن صفات يعني نجد ما تذكر الاستطاله بالذات لأن بقيه الصفات بينهما يعني توافق فيها فنجد أن الضاد والضاء كلاهما من حروف الجهر وكلاهما من حروف الرخاوة ومن حروف الاستعلاء من حروف الاقباق ومن حروف الاسمات يعني خمس صفات كلها متوافقة في الضاد والضاء لكن فقط تميزت الضاد بأنها من حروف الاستطالة إذن من حيث الصفات الصفة الوحيدة التي تميز الضاد عن أفوأ هي صفة الاستطالة. الاستطالة أما بقية الصفات فهي مشتركة بين الضاد والأفوأ وأما من حيث المخرج فذكرنا أن الضاد مخرجها من إحدى حرفتي اللسان أو من كلتي حرفتي اللسان إن كلتا حفتين اللسان مع ما يحاضي حفة اللسان من الأدراس ان الحفة اليمنى مع ليها من الأدراس أو من الحفة اليسرى مع ليها من الأدراس بينما نخرج الظّاء ومن طرف اللسان أو ظهر طرف اللسان مع أطراف الثناية العديون ظهر طرف اللسان مع أطراف الثناية العديون إذن المخرج بينهما إختلاف وفي الصفات بينهم اختلاف في صفتي الاستطالة قال وكلها تجي يعني كل الضاءات في القرآن تأتي في الموابع الآتية فإذا حصرتها ارتحت يعني وعرفت أن ما عداها هو من قسم الضاء فأول موضع قال الظعن الضعن وجاء في موضع واحد في القرآن الكريم في صورة النح يوم ضعنكم يوم ظعنكم ويوم إقامتكم الضعن هو معنى السفر والاجتحاف الموضوع الثاني من مواضع الضاء هو الظل الظل وهو هنا يعني حين نذكر ماده وما يشتق من هذه الماده يعني الماده ومشتقاتها يعني تصريفاتها المختلفه فالظل وقع في 22 موضعا من القرآن الكريم اولها في سوره البقره وظللنا عليكم الغم وضللنا عليكم الغم وبعدين الظهر جاء في موضعين في كتاب الله تعالى حين فضعون سيابكم من الظهيرة هذا ايه اول الموضعين وبعدين العظم في مئة وثلاثة مواضع مئة وثلاثة مواضع اولها ولهم عذاب عظيم في سورة البقرة العظم اللي هو ايه عظيم ومشتقاتها يعني وتصلي فتره وبعدين الحفظ في 42 موضعا اولها حافظوا على الصلاه واي و... في موضع واحد اللي هو ايه وتحسبهم اي قاضه في 20 موضعا اولها فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون وبعدين العظم كان اللي فات كان فيه العظم وفيه العظم العظم اللي هو عظيم يعني وتصريفتها وهنا العظم في خمسة عشر موضعا أولها وانظر إلى العظام كيف ينشيزوا هذه وانظر إلى العظام وبعدين الظهر في برضو سبقة الظهر وهنا ايه الظهر الظهر في ستة عشر موضعا أولها وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واللقظ في موضع واحد في القرآن الكريم وهو ما يلفظ من قوله وبعدين ظاهر في عدة مواضع أولها إيه وذروا ظاهر الإثم وباطنه ولظى في موضعين كلا إنها لظى أول موضعين وبعدين شواض في قوله تعالى يرسل عليكما شواض وبعدين الكظم في ستة موضع أولها والكظمين الغير الظلم في مئتين وثمانية وثمانون موضعا أولها فتكون من الظالمين وبعدين اللي هو ايه اغلظ اللي هو الغلظ يعني في ثلاثة عشر موضعا اولها ولو كنت فضلا غليظ القلب بعدين الظلام في ستة موضعا اولها وتركهم في ظلمات لا يبصرون بعدين ظفر في موضع واحد وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الانتظار قال ظفر انتظر ظمأ الانتظار في 26 موضعا أولها هل ينظرون إلا أن الله وبعدين الظمأ في ثلاثة مواضع أولها لا يصيبهم ظمأ وبعدين الظفر الظفر معنى الانتصار والفوز في ثلاثة مواضع أولها, لا أولها معذرة الظفر في موضع واحد الظفر في موضع واحد وهو من بعد أن أظفركم عليه من بعد أن أظفركم عليهم في موضع واحد وبعدين الظن كيف, كيف جاء يعني كيف وقع في القرآن الكريم وجاء الظن في 69 موضعا أولها وتظنون بالله الظنون ثم الوعظ في 24 موضعا اولها وموعظة للمتقين في سورة البقرة قال الوعظ سوى عظين قال وعظ سوى عظين يعني عظين ليست من باب الوعظ عظين في سورة الحجر من قرأها بالضاد فهي يعني ليست من باب الوعظ وظل في تسعة مواضع ظل في تسعة مواضع وعدها هو قال النحل الزخرف في النحل الزخرف اللي هي ظل وجهه مسودا وظلت في ظلت عليه عاكفه وظلتم في ظلتم تفكرون وبروم ظلوا يعني في سوره البروم لظلوا من بعده يكفرون وقال كالحجر الحجر اللي هي فظلوا فيه يعرجون ونبه على ظل الذات يعني تصير ما تلتبس بظل فنبه على الموضع اللي فيها ظل وظل وظلت شعرا ما في الشعراء موضع هو ظلت اعناقهم فنظل لها عاكفين يضللنا في سوره الشوره يضللنا رواكد على ظله الحظر في موضع واحد وما كان عطاء ربك محظورة المحتظر في موضع واحد فكانوا كهشين المحتظر الفضل في موضع واحد وهو لو كنت فضلا غليظا القلب النظر في 86 موضعا أولها وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وجميع النظر يعني جميع النظر اللي هو معنى الرؤية لكنه استثنى مواضع قال إلا بويل هم وأولى ناظرة فويل اللي هي ويل للمطففين ففيها نظرة معين نظرة يقول لك هذه نظرة وليس بالضاء يعني النظر كله في القرآن بالضاء لكن هناك نظرة وناظرة هذه بالضاء فزي نظرة معين بالضاء وفي سورة هل أتى في الإنسان ولقاهم نظرة وسرورة هذه بالضاء برضو وفي سورة القيامة ناضرة وذنيا ومأذن ناضرة الى ربها ناظره لذلك قال واولا ناضره يعني الاولى ناضره الكلمه الثانيه ناظره وذنيا ومأذن ناضره الى ربها ناظره قالت الاولى بالضاد والثانيه بالظاء وقال الغيظ للرعد ولا ايه ولا هود فانهما بالضاد الغيظ في يعني فيما عدا سورتي الرعد وهود فالغيث بيكون بالضاء زي إيه عبدوا عليكم الأناملة من الغيث الأناملة من الغيث وهذه أول موضع من 11 موضعا في القرآن الكريم لكن في سورة الرعد وما تغيض الأرحال هي التغيض يعني واستثنى الرعد وهود في الرعب فيها تغيظ الأرحام ديها مش من باب الغيظ ليست تغيظ ولكن تغيظ بالضاد وفي سورة هود وغيظ الماء يقول لك هذه مش, مش من باب الغيظ في سورة الغيظ انتبه لأن هذه بالضاد لكن بقيت بقية المواضع غيظ تكون بالضاد والحظ في سبعة مواضع اللي هي أول موضع منها يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة قال ان الحظ على الطعام يعني قالت من لا تخلط بين الحظ وبين الحظ الحظ ديت جايه مع الطعام زي ايه كل موضع اللي فيها حظ بتتجد معاها كلمه طعام زي ولا تحاضون على طعام مسكين ولا يحض على طعام مسكين لا يحض على طعام ولا يحض على طعام المسكين في سوره الفجر وحقه الناعون فاللي معاها طعام ديت بتكون برضه حظ بمعنى الحس يعني وأما الحظ في الموضع الأخرى بتكون بالضاء قال وفي ضمين إن الخلاف سامي اللي هو في سورة التكوير في قوله تعالى إيه وما هو على الغيب لضمين فهذه فيها الخلاف سامي يعني فيها خلاف عالي يعني بين القراء السبعة فبعضهم قرأها بالضاء وبعضهم قرأها بالضاء فبعضهم فقرأه أبو عمر وابن كثير ملكسائي بالضاء قال وما هو على الغيب بظنين بمعنى بمتهم الظنين بالضاء هو المتهم فهتكون هذه من ضمن موابع الضاء وأما بقية القراء من السبعة وهم نافع وابن عمر وعاصم وحمزة فقرأوها إيه؟ وما هو على الغيب بظنين يعني ببخير وما هو على الغيب بظنين اللي هو الدخيل الذي يكتم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتما ليكتم الايه ما اوحي اليه فليس بظنين يعني يكتم او يبخل تبليغ ما اوحي اليه وما هو بظنين يعني ما هو بمتهم على الغيب زي قالوا في ظنين ان خلاف سامي وبعدين في اخر شيء قال لك وان تقي البيان لازمه يعني اذا التقت الضاد مع الظاء فالبيان لازمه يعني حكمها الاظهار يلزمك ان تظهر الضاد مثل ايه انقض ظهرك يا الظالم انقض ظهرك قال لك اظهر الضاد هنا وعبد الظالم رغم ان عبد الظالم يعني ليست يعني متصله بينها فاصل ولكن لتقارب موضع الضاد مع موضع الضاء قد يخلط يعني البعض ويدغم أو يحول الضاد إلى الضاء فنبه عليه. وقال واضطرة يعني برضو نبه على أهمية إظهار الضاد مع الضاء في اضطرة وإظهار الزاء مع التاء في وعظ التاء وإظهار الضاد مع التاء في أفضتم فهذا كله حكم الإظهار وأمر كذلك بإظهار الهاء الأولى من هاء جباههم وهاء عليهم أيضا أمر بإظهار هذه الهاء وعدم إضغامها أو إخفاقها بهذا ينتهي يعني هذا الباب ونتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك